ربكم وأسلموا له وأسلموا له من قبل أي يأتيكم العذاب من قبل أي يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أرسل إليكم من ربكم من قبل أي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 أو تقول نفسويا حسرة على ما فرقت في جنب الله وإن كنت من الساخرين أو تقول لو أن الله هداني أو تقول لو أن الله هداني لكونت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أن لك رعا لو أن لك رتان فكون من المحسنين بلقَد جاءت كآيات بلقَد جاءت كآيات فكذبت بها بكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامه ويوم القيامه ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا أليس في جهنم ما مثوى للمتكبرين وينج الله الذين اتقوا وينج الله الذين اتقوا وينجي الله الذين لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون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 هم الخاسرون قل أف غير الله أنتمرون لأعبد أي الجانر